ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا باتا أو قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا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 ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسرو وفسهم فأولئك الذين خسرو وفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكّنناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قري لما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة تسجدون آدم ثم قلنا للملائكة تسجدون آدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من السجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ مرتك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 ك من المضيرين قال فبما غيتن لا قودن لهم صراطك المستقيم ثم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمنهم وعن شمائرهم ولا تجد أكثرهم شاكرين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 قوما من الناصحين فدلاهما بهرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوئاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما لما انكما عن تلك الشجرة وَقُل لَكُم أَلِمُ الشَّيْطَانَ لَكُمَ عَدُوٌّ مُبِينٌ قَالَ رَبَّنَا وَلَمْ نَأْوُفُ سَنَا وَإِلَّا مُتَغْفِرَ لَنَا وَتَرْحَمْنَا وَإِلَّا مُتَغْفِرَ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ قَالَ هَبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ مَعْدُوٌّ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 ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتنكم الشيطان لا يفتنكم الشيطان كما صرج أبويكم من الجنة يزع عنهما لباسهما يريهما سوءاتهما يراكم ووقبينه من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آبانا والله أمرنا بها قل إذا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 فَأَوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فَانظُرُوا كل ما دخلت أمة لعلت اختها حتى إذا داركوا فيها جميعاً قالت أخرىهم لأولاهم قالت أخرىهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلنا فأتهم عذاباً فأتهم عذاباً ضعفاً من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 لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجبل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش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 وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهدى لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق ونود أن تلقوا الجنة, أن تلكم الجنة تورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل فَاَذْنَمَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمُ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ صَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى عرفون كل بسمهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، لم يدخلوها وهم يطمعون، وإذا صرفت أبصارهم تلقا أصحاب النار قالوا. ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونه بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة ولا تلاخون عليكم ولا أنتم تحزنون ولا دا أصحاب النار أصحاب الجنة ولا دا علينا من الماء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 فَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً, هدى ورحمة لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق قد جاءت رسول ربنا بالحق فهل لنا فهل لنا من شفاع أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسر وسهموا ضل عنهم ما كانوا يفترون ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام في سته ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل نهارا يطلبه خفيتا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين أدعوا ربكم تضرعا وخفية أنه لا يحب المعتدين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 سقناه لبلد ميت فأزلنا به الماء فخرجنا فأزلنا به الماء فخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا لكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا من قومه فقال يا قوم اعبدوا الله فقال يا قوم اعبدوا إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملو من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين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 كذبوا فنجناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا وأغرقنا الذين كذبوا بأياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد نخاهم هودا قال قوم عبد الله ما فروا من قومه إن لناراك في سفاهة إن لناراك في سفاهة وإن لنا غنرك من الكاذبين قال القوم ليس بسفاهة ولكنني رسول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 أتجادلونني في أسماء سميتموها, سميتموها الذين كذبوا بآياتنا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا طوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاء فذروها تأكل في أرض الله فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليماً واذكروا إذ جعلكم خلفاء بعد عاد و في الأرض وбоآكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحطون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملاو الذين استكبروا من قومه للذين استباعفوا لِلَّذِينَ اسْتَضْعَفُوا لِمَنْ آمَنَ لَهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا أُرْسِلَ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ قَالَ الَّذِي اسْتَكْبَرَ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 سائبا أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أنقلو إلا أنقلو أخرجوا من قريتكم إنهم مناسؤي يتضهرون فأم جيناه له إلا امراته كانت من الغامرين وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَإِلَى مَدْيَنَا أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاتْكُوا بَيْنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ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 وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُقْبِلُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ قال الملاء الذين استكبروا من قومه لا نخرج أنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا لا نخرج أنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أول تعود في ملتنا قال ولو كنا كريه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 ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لإن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين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 وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء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 ولكن كذبوا فأخذناه بما كانوا يكسبون أفا من أهل القرى أن يأتيه بأسنا بياتا وهم نائمون أوى من أهل القرى أن يأتيه بأسنا ضحا وهم يلعبون أفا منه ما كر الله إلا القوم الفاسرون. أ ولم يهدر الذين ارثوا الأرض من بعد أهلها اللو نشاؤ وصبناه بذنوبهم نشاء بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى لقص عليك من أنبائها ولقد جاءتم رسله بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهدهم أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى فرعون إني رسول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 تامير الصادقين فالقى عصاه فاذا هي تعبان مبين وندعاده فاذا هي بيضاء للناظرين قال الملوم القوم فرعون ان هذا لا عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم يريد من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا من المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا وعين الناس واسترهبوه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 فسوف تعلمون لأقطعنا أيديكم ورجلكم من خلاف ثم لو صلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما قال الملاو من قوم فرعون أتذووسا وقومه ليفسدوا في الأرض ليفسدوا في الأرض ويذرك واهلتك قال سرقتل أبناءهم ونستحي لساهم وإن والعاقبة للمتقين قالوا اودينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض ويستخلفكم في الأرض فيا كيف تعملون ولقد أخذنا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 قالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقُمَّل والضفادع والدم آيات مفصلات آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوم بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل منبالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا من وَأَظْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَأَورَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَبْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا تمت كلمة ربك الحسنا على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجازنا ببني إسرائيل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 رَبُّكُمْ عَظِيمٌ وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّتْ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ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 جعله ذكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا، موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوته وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، سأريكم دار الفاسقين.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 سَدَّ لَهُ خَوَامَ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لا يُكَلِّمُهُمْ وَلا يَهْدِيهِمْ سَبِيلا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا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 اَمَّن الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَنَدًا لَّهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا تُمَتَّعُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا ك من بعدها لغفور رحيم، ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي رصختها هدى وفي ورحمة, ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. واختار موسى قومه سبعين رجلا لميطاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتلكنا بما فعل السفهات ك تضل بها من تشاء وتهدى من تشاء أنت ولينا فافر لنا ورحمنا فافر لنا ورحمنا وأنت خير الغافرين وكتب لنا في هذه الدنيا حسناته وفي الآخرة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 الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهأهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويطع عنهم مصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه واتبعوا النور الذي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 الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناه مثنتي عشرة أسباطا أمما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 وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَتَاعِظُونَ قَوْمًا إِنَّ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ إِن الَّذِينَ أَهْنَوْا السُّوءِ واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون فلما عتوا مما نهوا عنه قلنا لهم قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وَإِذْ تَأْذَنَ رَبُّكَ لَا يَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إلَى أُمِّ الْقِيَامَةِ مَيِّسُ مُهْمُسُ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَطَّعْنَا هُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَّا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ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 وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَآئِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِمَنْ خَلَقْنَا أُمَّتُهُ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ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 قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ فَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَهِ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفع ولا ضر إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لستكثرت من الخير وما مسني السور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 لإن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل لَهُ له فِي فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون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 دون فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَىٰهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِن مَّن يَزْغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ فَاسْتَعِذْ بالله إن هو سميع عليم إن الذين تقووا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذاهم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لو لجت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 وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضْرُعُ وَخِفَةٌ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُمُ مِنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ